وأن نبارك لنا في الأقوال والأعمال إناه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا في الليالي السابقة حينما حددنا بما تدل عليه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقلنا بأن الصيام بمعنى الامساك الصيام بمعنى الامساك ومنه إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم الامساك ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك النجوما والصيام بمعنى الإمساك وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس وهذا مر بنا في دروسنا السابقة الذي نريد الحديث عنه الآن وقد كثر الاستفسار من عدد من الإخوة والأخوات أيضا إذا حصل إخلال في البداية أو النهاية حصل إخلال في النهاية بمعنى أنني أبطرت قبل غروب الشمس بدقيقتين أو بثلاث دقائق هذا إخلال في إخلال في البداية بمعنى أنني لم أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفصرات إلا بعد مضي ربع ساعة أو نصف ساعة من الأدانة فمن حول سأل أحد الإخوة قال إن معذن مسجد من المساجد يرقب الأدانة لأجل أن يؤذن ومعه المذيع ففتحه سمع الأذان فما كان منه إلا أن أذن سمعه أهل المساجد القريبة فأذن يعني عدد تبين أن الأذان الذي سمعه ليس من مكة وإنما من المدينة ليس من الحرم في مكة وإنما من المدينة يعني متقدم كذا كذا أو نقول في وقت مبكر إنسان في محل مقفل ففتح المذياع سمع الأذان وإذا به من الرياض وباقي ربع ساعة نص ساعة وأفتح مسألة أخرى كنت على سبيل المثال نائم واستيطر نظرت إلى الساعة دار بذهني أنها الرابعة والنصف قلت الوقت فيه المتساعة فتناولت الطعام والشراء وأكملت طعامي اللي هو الغداء المبارك سماه النبي عليه الصلاة والسلام السحوش فلما انتهيت أعدل النظر في الساعة وإذا بها الخامس والنصف وليست الرابعة والنص وإنما دار بذهني أنها الرابعة والنصف والحقيقة والواقع أنها الخامس والنصف وبعض المساجد يكون صلوا ونفهم ثمن حكم في المفألتين الأولى والتالي ويكفر السؤال عنهما هذه الأيام بالنسبة للمفألة الأولى من أفطر قبل مغيب الشمس نقول يجب عليه القضاء يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم لأن العصل بقاء النهار ولم يتأكد هل غربت الشمس أو لم تغرب فهو أفضر على أذان سمحه في الرياض أو أفضر على أذان سمحه في المدينة والشمس في مكة لم تغرب بعد. فمن أكل أو شرب قبل أذان أذان هنا يعني أذان الحرم بدقيقة ثلاث أكثر أقل يقول ملتكم نقول يجب عليك القضاء لأنك لم تصم يوما كاملا المسألة الثانية استيقظ من النوم وأكل وسل وكان يظن أن الساعة الرابعة وإذا بها الخامسة والنصف مثلا نقول صومك صحيح ولا قضاء عليك لأن العصل تقاء الليل ولم تتأكد من انتهاء الآن واضح الفرق بين المسألتين واضح الفرق بين المسألتين واضح المسألة الأولى نقول عليك القضاء لأن أنت في نهار والنهار باقي ولا يمكن أن نقول إنه زال إلا بيقين المسألة الثانية نقول الأصل بقاء الليل وأنت لم تتأكد من انتهائه فلا قضاء عليك وصيامك صحيح في ترسل المتعلق بسيرة النبوية أيها الأحباب فإن الله عز وجل أعز الأمة ونصرها وجمع كلمتها في أبي بكر الصديق. رضي الله عنه وحباه وبعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من العرب ولم يبقى على الدين إلا أهالي مكة وأهالي الطائف وبطون خليلة من الأحرار أما البقية حدثون. وردتهم على فئة فئة رجعوا عن الإسلام بالكلية يعني نبذ تعاليم الإسلام بكاملها وفريق آخر قالوا لا اللي نبذوا تعاليم الإسلام قالوا إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام مات انتهى لأم ولو كان نبيا صحيح ما مات الفريق الثاني قالوا لا هو نبي وصحيح ولكن كنا ندفع له الزكاة أما الآن فلا يمكن أن ندفعها لابن أبي طحاف نحن أحق بأموالنا يقولون كنا ندفعها لمحمد والآن يطالب فيها أبو بكر بكرة يأتي بكر ويقول أنا أريد ما كنت تعطونه لأبيك فهذا العمل لا يكفي فكان رضي الله عنه أن جهز الجهود الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا منه التريث وعدم التعجل قالوا حتى يأتي جيش أسامة وجيش أسامة فيه سبعمائة من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يأتون فيحمون المدينة ويدافعون عنها ويمكنك أن تقاتل من أردت قتاله ولو يقول لأبي بك ولو كانت فئة أو فرقة أو طائفة لا اجتمعنا وقاتلناهم معا لكن الآن كل الأمة ما بقي منهم حج من نقاتل ومن ندع فنرى أن نتغير إلا حتى أنه جاء الأقرع بن حابس وجاء عيينة بن فصل فقالوا العرب جميعا قدر ارتدت ولكن نحن نستطيع أن نقنعهم بالعودة نريد أن تجعل لنا جعل يقولون لأبي بكر رضي الله عنه أن تجعل لنا جعل أي نسبة من الأموال لأجل أن نقنعهم بالبقاء على الدين بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا حطهم عطوا طعمة عطوا لأقرع ابن حابس طعمة وعطوا يين طعمة لعجل أن يكون من وراءه فقال أبو بكر رضي الله عنه هناك أمور نستشير فيها وهناك أمور لا مجال لاستشارة فيها فالذكاة ركن من أركان الإسلام والله لو منعوني عقال ذاهجة والله لو منعوني عطاء عقاد عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاسا ففتح الله قلب أبي بكر لهذا الأمر وارتاح له عمر وعلم أنه الحق وساروا على بركته هناك طيب ومن في معيته جاءوا إلى عدي بن حاتم وقالوا أنت الآن استلمت الأموال لست اذهب بها إلى المدينة نحن وحق بها نحن وحق باموالنا فما كان رضي الله عنه إلا أن قال إننا بعن فايعنا مختارين وثبتنا على الحق والله لا يمكن أن يوافقكم على الغدر وعلى الخيانة فإما أن تستمروا على ما أنتم عليه وإلا وإلا سوف أقادلكم يقوله رضي الله عنه حتى أنه جاء في عهد عمر رضي الله عنه فقال لعمر أما عرفتني قال بلى عرفت كيف لا أعرفك وقد عرفتك السماء قبل أن أعرفك لأنه رجل ثبت على الحق وثبت على الدين وثبت على العقيد عاد جيش أسامة أيها الأحباب وطلب منهم أبو بكر أن يصطريحوا في المدينة فترة عجل أن يذهب عنهم عناه استفر ثم عقد أحد عشر لواء أجل. تذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها على ما سيأتينا بالتفصيل. اللواء الأول مع خالد بن الوليد ويذهب إلى طليحة بن خويلد العسدي ثم يذهب إلى مالك بن نويرا واللواء الثاني مع عكرم بن عبي جهد ويذهب إلى مسيلمة اللواء الثالث مثلا إلى مع العلاء بن الحضرمي، ويذهب إلى البحرين وهكذا انطلقت الألوية رافعة راية الإسلام مدافعة عن العقيدة لتؤذب من نكص على عقبيه ورجع عن الدين وحاد عن الصباح وعلى جعل لهم ابو بكر رضي الله عنه خطاب سلمه لهم ليسيروا على من واله وليقاتلوا من كفر بالله ونأى عن الدين وابتعد عن الحق نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد قال رحمه الله تعالى نفع الله قيم بعدي ابن حاتف يعني عدي كان له موقف يختلف عن موقف اي انسان اخر فعرفنا موقف عيينة ابن حسن وعرفنا موقف الاقرع ابن حابس جاءوا مع اشراف من قومهم يطلبون جوالا يقول عطنا نسبة نريد لنا الربع الثلث النص اما عدي فثبت وقال من حاد منكم فليس له أمامي إلا السيد نعم فلما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلقوا من هم فمنهم من رجع من هم اللي اختلفوا جماع. طي طي وكانوا يسكنون في مناطق قرب حائد وجبل أجع وسلم ما هنا نعم فمنهم من رجع ومنهم من أدى إلى عبي بكر لما بلغوا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينهم اختلاف منهم من لم يسلم شيئا ومنهم من سلم الزكاة التي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته من يأخذها سلمها إلى عدي واجتمع لدى عدي عبل عظيمة نعم كانت عند عدي كانت عنده إبل أعظيم من صدقات قومه ولما ارتد من ارتد وارتدت بنو أسد وهم جيرانهم ايتمأت طي العام العنصبة مثلا بالنسبة للغنم بالأربعين شاتش ومية وواحد وعشرين شاتش ومائتين واحدة ثلاثة ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاتش وبالنسبة ل. للعبل في كل خمس شات وفي العشر شاتين وهكذا فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في بداية السنة الحادي عشر من يجمع الزكاة ويقبرهم في المستحق منهم من علم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فنكف فريق آخر أعطوها في كبيرهم وهو عدي بن حاتم الطائي ثم بعد ذلك جاءوا إلى عدي وقالوا الأموال اللي عندك وزعها علينا نحن أحق بها فما كان منه إلا أن قال مقالته التي تبين لنا صلابة عقيدته وتبين قوته في ديننا نام اجتمعت طي إلى عدي فقالوا إن هذا الرجل قد مات وقد انقذت الناس بعده وقبض كل قوم ما كان الرجل من يعنون المصطفى عليه قد مات وقد انتقض الناس بعده يعني نكسوا رجعوا حادوا ارتدوا كانوا يصلون ويصومون ويقالوا مدى ما اتخذ وقد انكس الناس بعدهم ورجعوا عن دينهم ورجعوا عن حقيدتهم وقبض كل قوم ما كان في أيديهم يعني كل قبيلة خلت الأموال التي تخصها فنحن يقولونه لعديه أحق بأموالنا نحن أحق بها نعم وقبض كل قوم ما كان في أيديهم من صدقاتهم فنحن أحق بأموال ما بأموالنا من شذاد الناس من شداد الناس يقول انت الان الكلام هذا بين طي وبين عدي يقول انت الان جمعة الأموال تروح تويها المدينة وتوزع على شذاد الناس نحن حق بالأموال وزعها علينا وخلص من المرتدة القبيلة البلانية والقبيلة البلانية والقبيلة البلانية نحن على غرار فقال قولته المشهورة نعم فقالوا فقال, فقال ألم تعطوا العهد طاعين غير مكرهين؟ الزماكم أحد على الإسلام، وإلا أنتم دخلتم فيه عن الرغبة. ألم تعطوا العهد والميثاق وأنكم دخلتم راغبين عن قناعة كاملة؟ ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين؟ قالوا بلى نعم. قالوا بلى ولكن, ولكن حدث ما ترى. حدث ما ترى. يعني تغير الموضوع أعطينا العهد لما كان محمد موجود الآن محمد معك انتها كل شيء هلم تعطوا العهد هل أجبرتم قالوا لا محدد بار هل أكراركم محدد قالوا لا هلم تعطوا العهد قالوا بلى أعطينا العهد ناو الميثار نعم. نا. وقد, وقد ترى ما صنع الناس وقد ترى ما صنع يعني القبائل كلها القبع كل باقي على الدين أهالي مكة وأهالي الطائف وأعداد قليلة من بطون العرب. نعم. فقال: والذي نفسي عديم بيديك. يقسم. نعم. لا أخبس بها أبدا. يعني لا أغدر. ولا أكون. ولا أنقص عن ما يجب علي. نعم. فإن أبيتهم. فإن أبيتهم يعني أزمعتهم على هذه المقالة قاتلتهم. بيني وبينكم السيف. بيني وبينكم هذا. السيف إن أزمعتم و... يعني عزمتم على ما أنتم فيه من نقوص وانحراف وارتداد فأنا أول من يقاتلكم بيني وبينكم السيف. نعم. فإن أبئتم فوالله لو قاتلناكم فلا يكونن أول قتيل يقتل على وفاء ذمتي عديم حد. ولو أول من يقتل أنا أمر سهل وميسور لأن قتلي لأجل أن أفي بذمتي ولأجل أن ألتزم بالعهد ولأجل أن أعد ما التزمت به فليكن أول قتيل هو عدي يعني نفسه نعم عريب هات أو يسلمها فلا, ت... فلا تتمؤ أن يسبح آتٌ في قبري وعدي ابنه من بعد فلا, يد... فلا يدروا أنكم غدر غادر إلى أن تغدروا يعني إذا شفت الناس يغدرون لا تتبعوه وإذا شفت الناس يخونون لا تتبعوه وإذا شفت الناس نكص فلا تسيروا على من والهم لا يغرنكم غدر غادر بل الزمل الوفاء والزموا الالتزام بما عاهدتم الله عليه، فإن وفّيتم فهذا المطرود وإلا قاتل، وليكن أول قتيل هو عدي ابن حاتم وتيلا بأدلة وفائه بالعهد والتزامه بالمساء، هذه تدل على صلابة العقيدة وقوة الإيمان. نعم، فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي. يستخلف بها على الجهد عند موت النبي يأتي الشيطان ويوسوس للناس يطلب منهم أن يرجعوا يطلب منهم أن يحيدوا يطلب منهم أن ينكسوا فهذه الأمة ابتليت بما ابتليت بالأمة السابقة فوسوس الشيطان لضعاف النفوس ولمن لديه ولمن ليس لديه قوة عقيدة وصلابة إيمان أن يرجعوا عن عقيدتهم وأن يعودوا إلى الضلالة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لكن أنا أقول لكم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات وأن له خليفة وخليفته هو أبو بكر رضي الله عنه فلابد أن نفي لرسول الله كما بعد وفاته نفي لخليفته وهو أبو بكر رضي الله عنه إن الكزمتم بذلك وإلا فالسيف بيني وبينكم وليكن أول قتيل يقتل هو عدي بن حاتم قتل لأجل وفائه بالعهد والميتة الذي التزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حتى يحملهم على, قلائ على قلائس الفتنة وإنما الشيطان يوسوس للناس ويوعز لهم ويحرض بعضهم على بعض لأجل أن تقوم يعني بينهم النعرات ولأجل أن تقوم بينهم العصبيات وبعضهم يقتل بعضا ووجدها فرصة سانحة بوفاة رسول الله وأراد أن يا يصوّل صوّلاته ولكنها إلى خراب ودمار وهلاك وضياع وتباب نعم. فإنما هي عجالة لا تباعث له. يعني فترة وجيزة ثم تذهب. عجالة. تغطي الأمة من الناس من يسلم كما سلم منها علي رضي الله عنه ومن الناس من يرجع إلى. أو يعود على ينكس على عقيبي والإما أن يدعي النبوة أو يقول كذاب اليمام خير من صادق المذر أو غير ذلك من, ال... من ما يدعيه حي واحد يعني قال مثلا الزكاة كنا نعطيها رسول الله الآن يطالب فيها أبو بكر يدي بكر يطالب فيها مثل ما كان أبو ومن هذا الكلام الذي أوعزه إليه الشيطان نعم فإنما هي عجاجة لا ثبات لها ولا ثبات فيها لا. إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة حجم. من بعده الرسول عليه الصلاة والسلام خجمة لكن له خليفة فيجب أن نفي لخليفته بما وفينا به له هكذا أمرنا الدين وهكذا أمرنا المولى عز وجل أن نكون أوفياء لخليفة رسول الله كما كنا عوفيا لرسول الله وأن نعطي الزكاة لخليفة رسول الله كما أعطيناها لرسول الله هكذا قال عدي رضي الله عنه. يلي هذا الأمر وإن لدين الله أقواما فينهدون وسينهدون به ويقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعابتيه في السماء لئن فعلتم ليقار عنكم عن أموالكم ونساءكم بعد قتل عدي وغدر وغدركم فأي قوم أنتم عند ذلك فلما رأوا منه الجد فلما رأوا منه الجد أنه ما, ما يمزح معهم وأنه جاد إما أن يثبتوا وإما أن يقاتلوا فلما رأوا عنه ذلك وأسلموا له وثبتوا على ما هم عليه نعم فلما رأ... مر بنا بأن الأقرع بن حابس وعيين بن حسن جاءوا إلى المدينة وقالوا يعطونا جعل يفرضوا لنا نسبه وبعدين حنا نكفيكم من وراءنا فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قال نفرض بيننا وبينكم السيف إما أن تستمروا على ما أنتم عليه وإلا السيف بيننا نعم فلما رأوا منه الجدة كفوا أنه وأسلموا له فلما كان زمن عمر رأى من عمر جفوة يعني فقال له عدي رأى من عمر عدي رضي الله عنه رأى من عمر شيء من الجفوة أو الانصدر قال ليم ما عرفتني أما عرفتني قال لا عرفتني قد عرفتك السنة لأنك قلت مقالة ستسجل لك بمداد من نور حينما نصرت العقيدة ودافعت عن الدين وقمعت كيد المعتدين نعم. فقال له عدي ما أراك تعرفني؟ قال عمر بلا والله. بلا والله. والله يعرفك, والله يعرفك في السه. والله يعرفك في السماء. أعرفك والله. أسلمت, أسلمت إذ كفروا أسلمت إذ كفروا لأن القبائل نكصوا وحادوا ورجعوا وارتدوا. فيقول أسلمت إذ كفروا يعني تفدت على دينك وعلى عقيدتك وعلى التزامك ووفيت إذ غدروا التزموا بأن يدفعوا الزكاة لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام نقصوا عن ذلك أسلمت والله أسلمت إذ كفروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا أقبلت إذ أدبروا لأنه جمع الأموال ودعب بها إلى المدينة يلي يسلمها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأيم الله أعرف وأيم الله أعرفك لأن مواقفك لا تنسى في مجال نصرة الدين والدفاع عن العقيدة ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلhi وصحبه وسلم الحمد